فلما أَحَسَّ عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمَنَّا بالله واشهد بِأَنَّا مُسْلِمُونَ